هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 112. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 113. وما مِنْ من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 114. فقد كذبوا بالحق لما جاء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 وأرسلنا السماء عليهم مذرراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعضهم قرنا آخرين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 زلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون